هل محبة المسيح ليك معناها انك تزداد في الخطية لانه هو ازداد في الشفقة وفي العطف كل خطية من خطياك اجرتها الموت لانه أجرة الخطية موت أجرة الخطية موت ايا كانت في ناس بيفتكروا الخطية الكبيرة بس أجرت تموت ويقولوا في خطية كبيرة وخطية صغيرة لكن الكتاب يقول أجرت الخطية عموما هي الموت مش بس اللي يقتل ويزني دا المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نار جهنم يا أحمر والكتاب يقول لا شتامون يدخلون ملكوت الله مجرد شتيمة تغلق الملكوت أمامك وتستحق عليها نار جهنم دقال ناس حرمهم من الملكوت لأن قالهم كنت جوعاناً فلم تطعموني وكنت عطشاناً فلم تسخوني وكنت مريضاً فلم تزوروني وكنت مزبوناً فلم تأتوا إلي يعني مجرد إنك إنت ما تزورش مريض دي ممكن تضيع من الملكوت دي تبقى تخوف هيجي ربنا في اليوم الأخير يقول لك كنت مريضا فلم تزوروني فإن كان عدم زيارة المرضى ممكن تضيع الملكوت يبقى لازم الإنسان يكون مدقق على الآخر طب زيارة المساجين نحن سعد بنزور المرضى مين فينا بيزور المسجونين مين فينا بيزور المسجنين ده ساعات واحد يتسجن تغسل ايديك برمية وتقول انا لا المسه لقلا اتنجس وتبعد اروح ازور السجن يقولوا اريب منهم مسجنين ولا اصحاب منهم مسجنين ويقولوا الطيور على اشكالها تقعوا ويجب لي سمعة سيئة خليني بعيد عن الرجل ده يا ما ناس فينا بيبقى كده مين فينا بيزور المزالين إذن ربنا هيحسبنا مش بس على الخطايا اللي في عرف المجتمع خطايا كبيرة وإنما أيضا حتى على عدم زيارة السجين وحتى على عدم زيارة المريض وممكن عدم الإشفاق على المحتاج تضيع الملكوت منك كيف تبدأ في حياة الكمال وانت لسه ما خرقتش من حياة الخطيئة ازاي؟ كيف تبدأ في حياة الكمال وانت لسه ما خرقتش من حياة الخطيئة لسه بدري عليك تبتدي من دلوقتي لأن طريق الكمال ده طريق طويل لا ينتهي تفتح الأسفار تفتح الأسفار يعني تفتح الكتب وتكشف الأعمال وتفحص الأفكار يعني إيه كلام ده يعني في يوم الدينونة تلاقي كل أفكارك اللي في مخك دي أعلنت أمام الكل وكل اللي في قلبك أعلن أمام الكل وكل اللي عملته في الخفاء أعلن أمام الكل. طب وبعدين وتقف أمام الكل عريانا ومكشوفا مفيش فيش حاجة فيك مستخبية حاجة صعبة. ده لو جه ملاك دلوقت في هذا الاجتماع وقال أنا هكشف أفكار الأسبوع اللي فات بتاع كل واحد فيه بس الأسبوع اللي فات وكل مشاعر قلبه وكل أعماله الخفية بس أسبوع يا ترى مين هيفضل قاعد في الكنيسة ومين هيهرب؟ في الأبدية لما تكشف كل الأفكار وكل المشاعر وكل الأعمال وكلها تبقى واضحة أمام الكل أمام الصديق اللي يحبك ويقول ده أنا كنت مخدوع فيك وما كنتش عارفك على حقيقتك وأمام العدو اللي يشمت فيك ايه الحكاية لما تنكشف يبقى موقفك ايه كل عمل تعمله كل عمل تعمله خيرا كان ام شرا مكتوب في سفرة امام الله كل فكرة فكر تفكر فيه خيرا او شرا مكتوب في سفرة امام الله وما ليبقى عادل ازاي كل نياتك مكتوب كل أعمالك مكتوب لك أنا عارف أعمالك طب وبعدين تخلص إزاي من الحكاية دي ما فيش غير طريق واحد للخلاص من كل هذه الأعمال والأفكار والنيات ايه الطريق ده التوبة التوبة عشان كده بيقول لكن توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة التوبة بتغفر الخطيئة ازاي بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك إلى حساب المسيح بالتوبة والاعتراف تتحول الخطية من حسابك لحساب المسيح وتبقى بلا خطيئة فتوب يا نفسي ما دمتي في الجسد ساكنة بنصلي نقول كده في النوم توب يا نبي توب يا نفسي ما دمتي في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر دلوقتي عندك فرصة للتوبة لكن إن وصلت للتراب ما فيش فرصة إن وصلت للجحيم مفيش فرصة بعد الموت مفيش فرصة بعد الموت يقول الكتاب قد أغلق الباب والجاهلات وقفنا خارجا ضاعت الفرصة كل سكان الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من عمرك هذا يقدمون فيها توبة ولا يجدون كل اللي في الجحيم يتمنوا دقيقة واحدة من العمر اللي انت عايش فيه يقدموا فيها توبة مش لقيين الدقيقة دقيقة واحدة مش لقيينها وانت عندك عمر ربنا ادهولك تقدم فيه توبة فلا تتهاول ما تقولش التوبة سعة الموت لما تقول التوبة سعة الموت معناها يا رب أنا سأظل خائنا لك حتى الموت وسأظل كارها لك حتى الموت وسأظل أعصاك وأتحداك حتى الموت وسأظل بعيدا عنك حتى الموت لسه بدر علي انا شاب صغير لازم اعصاك واتحداك واعيش بعيد عنك واستنى ساعة الموت ده دا مينفعش انت بتحب ربنا ولا بتحبوش بينك وبينه علاقة ولا مفيش في صداقة في معرفة في عشرة ولا مفيش مش ساعة الموت واحد يقول لواحد أفضل أخونك لحد الموت وأبقى ساعة الموت أبطل خيانة انتوا تقبلوا كلام زي كده واحد يقول للتاني أنا لسه صغير أفضل أخونك لغاية لمجبر أبطل خيانة ده معناه ايه الكلام ده معناه ايه لسه بدري ما تعكننش علينا وتجيب ساعة الموت طب وعلقتك بربنا بلاش موت افرض انك انت هتعيش مئة سنة تخون ربنا دلوقتي تتحدى ربنا دلوقتي تحزن الروح القدس دلوقتي ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون بيقول ارجعوا إليّ ارجع إليكم ارجعوا إليّ ارجع إليكم طب وإذا ما رجعتش إش ليه تقف خارج الباب تقرع ولا يفتح لك يبقى تبتدي من دلوقتي تبتدي من دلوقتي من النهاردة من دلوقتي من هذه اللحظة تقول له يا رب أريد أن أن أحيا معك أريد أن أترك الماضي القديم وتنساه أنت أيضا أريد أن أتوب لكي أستحق أن تمحو خطاياي بدمك الكريم المسيح بيمحو بدمه خطايا الذين يتوبون أما الذين لا يتوبون فإنهم يهلكون والتوبة ايه طريقة الناس لما بيتوبوا اللي بنعرفه ان الانسان في التوبة بتتغير حياته ولكن في ناس بيبتدوا يتدربوا يتوب عن الحاجات الكبيرة وبعدين الصغيرة وبعدين يدقق يدقق يدقق, يدقق فيرى أشياء بيخطئ فيها ما كانش هواخد بالو منها زي واحد يغسل حاجة وبعدين يجففها وبعدين يلمعها ويروّعها لغاية لما تبقى بتبرؤ شوفوا كلمة جميلة في التوبة بتقول إيه اغسلني فأبيض أكثر من السلم اللي بيبيض أكثر من السلق ده هو اللي بيخش الملكوت لأنه قال أبصرتهم في سياب بيض والسياب البيض بتيجي منين اغسلني فأبيض أكثر من السلق وتغسلني إزاي بالتوبة توب يا نفسي ما دمتي في الجسد زاكنة لأن التراخ في القبر لا يسبح الله يجازي كل واحد حسب أعماله الله يجازي إيه؟ كل واحد حسب أعماله حتى مكافأة الأبرار بتكون على حسب درجتهم حسب أعمالهم إن كان كده جاهد على قدر ما تستطيع لأنه هيكفأك على حسب ما كن حسب أعمالك إن خيرا وإن شرا إن كان كده لازم الواحد يعمل على قدر ما يستطيع عشان يوصل ياريت نبتد نتوب إن لم نتوب من أجل أنفسنا فلنتوب من أجل الكنيسة لأن خطية إنسان واحد ممكن تضيع الكنيسة كلها احنا بنقول ارفع غضبك عنا يونان كان خاطئ واحد في السفينة السفينة كلها كانت هتغرق بسبب هذا الواحد جايز واحد يقول لنفسه ربما بسبب خطيائي مشاكل بتحصل للكل يريد نحيا في حياة التوبة من أجل أنفسنا ومن أجل الكنيسة ومن أجل محبة إلهنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد الرحيم.